ثلاثة استمع إلى الحوار الآتي ثم قرأه أين كنت قبل ساعة؟ اتصلت بك ولم تجب كنت أشاهد التلفاز مم. أنت لا تشاهد التلفاز كثيرا لأنك تهتم بدروسك وواجباتك صحيح لكن البرنامج كان يتحدث حول العالم علي كوشجي علي كوشجي سمعت عنه لكن لا توجد لدي معلومات كثيرة عنه هو عالم عثماني أعرف هذا لكن هل يمكنك أن تعطيني معلومات أخرى؟ طبعاً ولد في مدينة سمرقند ودرس الرياضيات والفلك فيها وأصبح عالماً لا مثيل له في عصره وانتقل بعد مدة إلى مدينة إسطنبول وعندما وصل إلى إسطنبول شاهد فيها الكثير من العلم والعلماء لهذا السبب فضل أن يبقى في إسطنبول فأكرمه السلطان محمد الفاتح ما الكتب التي ألفها؟ ألف كثيرا من الكتب في علوم مختلفة ومن كتبه المشهورة كتاب الفتحية والرسالة المحمدية وهي في علم الحساب وقد أهداها للسلطان محمد الفاتح الذي كان يهتم بالعلم والعلماء ويشجعهم على التأليف وأصبح بعد ذلك مدرسا في مدرسة صوفيا متى توفي هذا العالم؟ توفي في عام 1474 ميلادي ودفنوه بجانب الصحابي أبو أيوب الأنصار في إسطنبول شكرا لك على هذه المعلومات المفيدة. ما رأيك أن نذهب غدا في الساعة الثانية بعد الظهر إلى المكتبة السليمانية ونقرأ معلومات أكثر حوله؟ فكرة رائعة. إلى اللقاء غدا في أمان الله.